وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ, إلا لنعلم مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ يَقُولُ عَلَى عَقِبٍ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 بل احياؤ ولا كن لا تشعرون ولنبلوانكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموان والثمرات وبشر الصابرين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 ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناها من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك, أولئك يلعنهم الله اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا و بينوا فاولائك فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وما توهم وهم كفار اولئك عليه اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال الذين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَالْفُلْكُ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ موتها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 إهُ لكُمْ عَدُوم مُبين إِ ماَا يَأْمُكُمْ بِسُِ وَالْفَحشاءِ وَأَن تَقولُوا وَأَن تَقولُوا علىى اللهَّهِ مَا لَا تَعلمُون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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوهل به لغير الله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 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي وَأَقَامَ الصَّلَاةَ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 تَتْبَعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إِثْمُهُ على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف مِن موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مِنْ قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم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 كم تعلم شهر رمضان الذي انزل فيه القران شهر رمضان الذي انزل وَزَيَّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ فَمَن شَهِدَكُمْ الشَّهْرَ وَمَن كانَان مَريضًا أَْعَ سَفرَرٍ فَعدَِّةُم مِنأَيا مِن أيام أُخَر يريد اللههُ بِكُم يُصْ وَلَا يُريد بِكم الأصر وَللتُكمِلُ ل العَِّةَ وَللتُكَبِّرُ الله وَلِتُكَكبرِر اللهَّه عَ مَا هَدكُم وَلَا عَكم تَشكُرون وَل عَكُم تَشكُرون وَلعَكُم تشكُرون وَإذاَا سَألَكَ عبَادِ عَ فَإِنّ قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني وَتَدْعُ إذا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي وَيُؤْمِنُوا بِي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 فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُنُوَ اِشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا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 وَلَا تاكلوا اموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فرقا لتاكلوا فرقا من اموال الناس بالاتم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل لله قل هي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الذر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها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 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 اِكَلَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمَرَضًا تِلْكَ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً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 لَمُ أَن اللهَّهَا عزيزٌ حَكين هل الظُرونَ إِلاا أَ يأتَهُم اللهَّهُ فيِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ وَْمَدائِكَةُ وَقضَ الأمرْ وَإِلَ اللهَّهِ تُرجَع الأمور تِلْكَ الْقَصَصُ كَمْ لَكَ مِنْ آيَةٍ بينه ومن يبدل نعمة اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهَا أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَهُمْ فِي مَا آتَاهُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ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 تَدَاعَى اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وأنزل معهم, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 وَزُلْزِلُوا حتىَ يَقول الرَّسُول والَّذينَ آممَنوا مَهُومَتَ نَص اللهَّ أَل إِ نَصْن اللَّهِ قَرم يَسْألونكَ مَذاَا يُون فِقُ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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلِ الْقِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ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 ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره والاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 فِيهِ هَمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلِ الْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَ شَ اللَّهُ لا أَْنَتَكُمْ إِ إن اللهَّه عزيزٌ حَكم وَلَا تَكِحُ المُشْرِركَاتِ حََّ يُؤْمنِن وَل أَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيِرُم مِن مُشِْركَةٍ وَلَ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 نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان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 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يَنْضَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فابدلن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان تحمن ازواجهن إذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 لا ضرر ولا ضرار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 فإذاَا بَلَغْنَ أَجَلَهُ فَلاَا جُناحَ عَلَكُم فيِي مَا فَعَنَ فِي أَفُصِهَّ بِالمَعْرُوف واللَّهُ بِماَا تَعملونَ خَب وَلَا جُنااحَ عَلَكُم فيِي مَا عَّبْتُم بٍِِ خِطبَةٍ مِسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ أو أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ مَن لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرٌ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِن قَلقَتُمُهَُّ مِنْ قَدَلِأَن تَمَسُّهَُّ وَقَدَ فَرَتتُمْ لَ فَرضَه وَقَدَ فَرَتتُمْ لَ فَرضَةَ فَنِصْفُ مَاثَرَتتُمْ إِللاا إلا أن يعفون أو يعفو من الذي بيده عقدة نكاح إلا أن يعفون أو يعفو من الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والَّذينَ يتَوَفَّونَ مِنْكُم وَيَذَرونَ أَزْواجَ وَصَةَ لِأَزْواجِه وَصِيَةَ لِأَزْواجِهِم مَتَعَن إلىى الحَولْلِ غَيْرَ إخْراجج فإِنْ خَجَنَ فَلااجُناَا حلَْكُمْ فِي مَا فَعَْنَ فِي أَنفُصِهَِّ مِنْ مَعْرُوف واللَّهُ عَزيزٌ حَكين وَلِمُقََّ قاتِ مَتَعُ بِالمَعْرُون حًَّا عَلَ المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيل اللهُ لَكُم آياتاتِهِ لَعََّكُمْ تَقِلوا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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بإذن الله وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ولكن الله هدوا فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين